التسجيل الثاني استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف العقيدة الإسلامية ب علم الكلام ت العقل السليم ثاء <تصفيق> اليوم الآخر.